يا شاملك سلامي خالصك كل احترامي يا شاملك سلامي خالصك كل احترامي يهلل وفاء يهلل ابا يا خواننا الشدادي يهلل وفاء يهلل ابا يا الشدادي يا الشدادي ويا اخوه الجهادي قموا ادحر الاعدي يا إخوة الجهادي قموا ادحر الاعدي حنا الدوله ولا نصلو البغدادي حنا الدوله ولا نصلو اميرنا البغدادي اميرنا البغدادي هجد الطغى الفسادي إلى مت الرقادي هجد الطغى الفسادي إلى مت الرقادي إلى مت قم يا فتى تنادي في سجنك فارنت قوتك ألبو ثم بغو وأنت في رقادي في سجنك فارنت ثم بغو وأنت في رقادي ياللهبو يا لحفاد أيدولا أنا ألمجد ياللهبو يا لحفاد أيدولا أنا ألمجد يحفظ عمر و بكر و خالد ول يحفظ عمر و بكر وخالد خالد يا اخواننا نمضي بنا نحو العلى والمجد والرشاد لا تظلموا قوم قتلوك الكافر بسيوفنا الحداد يا البيك يا كفر جيش الخلاف جرر يا البيك يك يا كفر جيش الخلاف جرر جيش الاسود فك القيود حرنا كل معادي جيش الاسود فك القيود حرنا كل عادي اسودي منهب الموت زلزلنا كل طاغوت اسودي منهب الموت زلزلنا كل طاغوت كل صفوي او علوي أو رافضي باذن المولى يبادي كل صفوي او علوي او رافضي باذن المولى يبادي يا صحوجي يا مرتج جك الموت وجد الجد يا صحوجي جاءك الموت وجد الجاد جاتك جنود مثل الاسود على ظهور الجياد جتك جنود مثل الاسود على ظهور الجياد على ظهور الجياد يا لك سلامي قوم بالصف الامامي يا لك سلامي قوم بالصف الامامي بستودعك الله معك في الحرب يكون جيادي بستودعك الله معك في الحرب يكون جيادي في الحرب كن قيادي يا الشاملك سلامي خالص كل اللي احترامي يا الشاملك سلامي خالص كل اللي احترامي يهلا لوفاء يهلا لإباء يا إخوانا نشدادي يا إخوانا نشدادي ويا إخوانا نشدادي